قالوا يا روسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعطيهم يخيل إليه من سحرهم أن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 ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارول وموسى قال قَوْلُهُ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَجْرَمَ بِكُمْ أي بكُم وَأَضُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلِّبَن نَكُم فيِي جُزُءٍ النَّخُلِ وَلَ تَعلَمُ نأَون أَشَدُّذَابَو وَأَبَقَاق قَاللَ نُؤتَِكَلَ مَا جَ من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا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 نأسه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك له الدرجات العلا جنات عزل تجري من تحتها الأنهار خارجين فيها وذلك جزاء من تزكى